ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امننا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والاهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون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 وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَكُنْتَ مِنَ الْمُبْطِلِينَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ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 اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلا عليهم ان في ذلك لرحمه وذكره لقوم يؤمنون قل كفاه الله بيني وبينكم شهيدا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ